يقول ورد عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حلف لي صدقته وإن حدثني وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال حديث حسن أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وأخرجه مختصرا دون ذكر الآية ابن ماجة, ماجة والحديث جود اسناده ابن حجر في ترجمة أسماء ابن الحكم وصححه العلامة أحمد شاكر في, تحقيق في تحقيقه للترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي نسأل الله عز وجل أن يثيب الأخ على هذه الفائدة ويجعلها في ميزاني حسنات. أيضا أحد الإخوة كان يسأل عن حديث مر معنا في سؤال بالأمس إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعه. هذا الحديث أورده الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وذكر طرقه وبين صحة هذا الحديث وأيضا نقل أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث في سنسله الصحيحة ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.